Ba'l huzlatu sahamert tizli ya ni arkis rahel lawas wat nikl دير تحس بانني غير مرشحني راني كي نايدر ياني كيف كي يا ربي الله الله حزيك الكيسو تاع ربي اقبل صلاتي ونا صوتي ميكه اه يا ويترخترياني ما قتل اه يا ويتراختو لي كانت ما قتلني اشكو تا يوجا في الاحتات تجيني كيفاش تصير لك الصوره تاك وين تزل فيني اقتادن لووت فان قولات تديريني درقت مزال تحداني قازمت واليمي اني كرزول الفارينا ساك سام وتزل فيني مالي إزل ورزة تجتي جيكا غا تباياني يدبوت الدار اللي تزوى من زاد انتي إخفل لغي زود ربيد مارسا تندي ويني هيتل عدا ويكذا غي تزايد مطاني إخطر غا تفوك تمامين رابا نباياني ألفين يدو اشهروا سبع سن سبع انا شنتو دي مين ور داري لا باشي لا يوش كيد واواني هرتر تمنيام طيطم زو تخدمني صف الحا غبينا لحجم لي ويتي الحجم لي دايوي اجميلا دليكاسيه ديكاسيه حتى لا صوت الحج من الدوري اللي, اللي زودكي يغدرني أمزافو سييتمشق و كلوري بدو يعني إدويرانو لاومزو التورسل اللي يعني قدرر واسفن مالات كلنكا يعني إدبنسرم ديسك شاوالا بس درني إزري كلو غاشق شو ما ايتي من تانوت الخير ايغا ما يقرأتنا غير أشي شوالا صلاق لصوات وردي مكي أقمتي كمين حما دادك البطالي أسيه والمهاجري من زاكني إهدايك ربي ميلو دمزة تستافوسي إستيتي ويم النزاحي تفركنت جناحي ورسول اللي مات السلات قوضي تواطمي Vaivande jou dat, met wo die krulijana. Ik moet avans Poncho Christi jest dierestrial de heis bad ek. Apw 독� maner's waterbakel scplai daar. Ik put itu? Put ambitious om vini you to bos. أسي الحسن بن ميلود يليا داخد نعامي الحش ميلود بن ميلود كيد هشامي أكوني قربية لحرزيقان كله الدياماني أكوني قربية لحفازة كله ريب ضيوني أيتم محمد ويناعي أسي حساني قتليوس في زن تايوري في كياسف بقلسة غلح باب الفولي